فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 فَمَنْ كَانَ مِنكُم قُمْرِي أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِضيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَدِيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ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 خير الزاد التقوى والتقون يا للألباب ليس عليكم جناح أن تبتقو فضل من ربكم فإذا أفدت من عرفات فذكر الله فذكر الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن قلتم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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا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 والملائكة وقمي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس همه فبعث الله النبين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم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 أم أَن أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم, ولما يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ, مستهم الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المحسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من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 ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 والمقلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ثقوب ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولته إن أحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليهن درجة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 فاين طلقها فلا جناح عليه لا ان يتراجعا ان ظننا إن, ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقثم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 فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم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 حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين